بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي اجنحه مثنى اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع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 و ما يعمر من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا من الحنجاج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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِّثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ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 وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَظَلِيمٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ In Allah yusmig mey yasha, ve ma ante bumsmig man fil qubur. In ante illa naviir. Inna arsalak وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ جاءتهم, جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الختاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامات من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَمُمًا نَّمَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرُخُونَ فِيهَا رَبَّنَا ربنا أخرجنا نعمل صَالِحًا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمن منكم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم نذير فذوقوا فمال الضال من نصير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 إنه كان حليماً غفوراً وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكون لا يكون من أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم الى اجر مسمى